الملائكة وتلمهم الموتى وعشرنا عليهم كل شيء قبلا وعشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن